مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسذ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبده وقالوا فكذبوا عبده وقالوا مجنون وزدجد فدع ربه أنني مغلوب فانتصذ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 انَا مُرْسِلُنَا قَتِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِذْبٍ مُحْتَضَر فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا فكانوا كهشيم المحتضد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكِر كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط